لك روح إ ن س ا ن ي وخليك مااريد تشوفك عيني عيني جروحك بيهواي لك ج ر و حبك ك ي ي ه و ا ح ب مات م ا ت ما ر ي د مافيك خير وعشق إ ن س ا ن ي خل ن ف ت ر ك حبك بقلبي جاي 「さすがにさすがにさすがにさすがにさすがにさすがにさすがにさ ع ش بقيت بندم ميت عمري خلص ما مخلي بيا روح تهددني جبت العمر ما ب ق ى بيا لصبر ا يمعه ودان تعبد ا الله عليك تروح عاجبني منك اخلص ب ا ل ف ر ق ة قابل انقص جرحي وريدك تنقص كلشي ولا مدتك لاتقولي باجر نرجع من قلبي لازم تطلع لو بيا بيت س م ع كل شي ولا مذلته كل شي انتهى ولا تفكر بقلبك حب ي تتعبط ا و حب الدمع وانساني يالله يوفقك اصلا كرهتك تاني اصمن عليك تنساني لك يلا واحد هو 「ほら ر و ع らほらほらほらほらほら ف ت ر らほ ب ك らほらほらほらほらほ ا ほらほらほ ت ほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほら ي らほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほら ・おろし ا ل ق و